سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر السر به فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إنها ذال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حميده الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا وهدانا وأعطانا وآوانا ورمضان بلغنا وكل بلاء حسن أبلانا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 ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عام لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت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 وادنا حفير حلتدون النفوس حلتدون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاثار ونسخت الاجل القلوب لك مخضيا القلوب لك مخضيا والسر عندك علانيه والسر عندك علانيه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 سبحان الله الرحيم سبحان الله الرؤوف سبحان الله الودود اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين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 يا الهنا خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا, اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم تجاوز عنا يا ارحم الراحمين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 اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وبفرانا خص منهم الميتين يا مولانا اللهم خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعدق من النيران نعود بوجه ك الكريم أن يعذبوا نعوذ بوجهك الكريم أن يعذبوا نعوذ بوجهك الكريم أن يعذبوا اللهم هذا مقام العايد بك الوالدين اللهم ما كان من حق لك فجعلهم في حلم من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 أسعد لأحياء منهم أسعد الأحيا منهم مد لهم في أعمارهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا زدهم ولا تنقصهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته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 احرام اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم لعن كل ساحر وساحره اللهم اهلك كل ساحر وساحره اللهم افضح كل ساحر وساحره يا قوي يا عزيز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 ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق ولي عمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ونايبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين إنك على